وَيَا قَوْمِ لَا يَجِرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُوْدٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدًا وَاسْتَلِينَ فَأَوْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْ قَوْمُ كَنَسِرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ولَوْلَا رَحْمَتُكَ لَرجمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ عَذَابِي عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيَ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ويا قوم اعملوا على ما كانتكم اني عامل سوف تعلمون من ياتي عباد يخزيه ومن وكاذب وارتقبوا اني معكم رقيب ولم لما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَغْرَبَتِ الَّذِينَ وَلَّوْا مُصِيحَةً وَأَغْرَبَتِ الَّذِينَ وَلَّوْا مُصِيحَةً فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كأن لم يرنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعد الثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتح اتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد